سوى تدو تراشق قارو الله أكبر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 غير المضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت.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 ذي قوة عند ذي العرش مكين وما صاحبكم بمطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم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 يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون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 يعرف في وجوههم نظرة نعيم يسحون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فلتنافس المتنافسون ومزاجه من تسميم عيني يشرب بها المقربون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 بسمع الله لمن حمده Mm book mm -hmm.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن اِذَا السَّمَاءُ شَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّةٌ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَقَلَّتْ وَأَذِنَ سِرَّ رَبِّهَا وَحُقَّتْ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ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 وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْتَجِدُونَ اللَّهُ أكبر اللَّهُ أكبر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 بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَدِيدٌ إِنَّ الَّذِينَ فَسَدُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ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 سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر no mm -hmm. الله في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 سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوا والذي قدر فهدا والذي أخرج المرعى فجعله غتاء أحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى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 فلتؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة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 لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟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 إِنَّ إلَيْنَا إِيابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي إِذَا والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حج ألم تر كيف فعل ربك بعاد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 يا أيها النفس المطمئنة رجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي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 عليهم نار مقصدة سمي الله من من حميده Ja الله أكبر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 فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتا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 إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلضى لا يصلىها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغاض وجه ربه الأعلى ولا سوّف يرضى. بسم الله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 ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما مع العسر يسراء إنما على العسر يسراء فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرب والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن ثقوين ثم رددناه أسفل سافدين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين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 اَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى كَلَّا لَن كَلَّا إِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ سجدة لله الله اكبر بسم الله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 يا الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والملشِكين مُنفَكِين حتى تأتيهم البينة رسولٌ من الله يَتْلُ صُحُفًا مُطَهَّرة فيها كُتُبٌ قِيمَة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 فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ بسم الله الرحمن الرحيم وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا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 أفلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهن بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعه ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث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 ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتوصلوا بالحق، وتوصلوا بالصبر. يا الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر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 وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالَهُ وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَقْلَدَهُ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَةِ الَّتِي تَطْطَلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ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 فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فَالْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُ مِنْ جُوْعٍ وَأَأْمَنَهُ مِنْ خَوْفٍ بِسْمِ الذي الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون عطينا كالكوثر فصلل ربك وانحر إن شانك هو الأبرق قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد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 فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبلهم مسد يعال الله لمن حمده كثيرا الله أكبر الله أكبر about well...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 والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكثر سمع الله لمن حمده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 الحمد لله الحي القيوم الذي لا يموت بالجلال والإكرام والمواهب العظام منزل القرآن وخالق الإنسان والمنعم عليه بالإيمان والمرسل رسوله بالبيان وهو أصدق القائلين نحمده حمد المخرصين ونتقيه ونتوكل عليه توكل المؤمنين ونرتجيه ونعبده عبادة المخبتين ونستهديه ونتوكل نستعين عليه ونستعين به استعانه المضعنين ونستكفيه ونشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له العزيز الوهاب الرحيم التواب غفار الذنوب ستار العيوب علام الغيوب وقابل التوب من يتوب كاشف الغموم ومجيب دعوة المظلوم ذلك الله الحي القيوم ذو الجلال والإكرام والشافي من الأدواء والأسقام والفارج للكروب العظام رب المشارق والمغارب وفاطر السماوات والكواكب والمتفضل بالآلاء والمواهب وخالق الإنسان من طين لازب لا إله إلا الله العظيم الوهاب الرحيم التواب الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب ولا نتل قدرته الشدائد الصلاب رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب وخالق الإنسان من تراب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ونهج شرائع الملة صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وسلم اللهم تسليما كثيرا إلى يوم الدين اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة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 اللهم لك الحمد على ما يسرت من صيام رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الماطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام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 اللهم علمنا منهما جهلنا وذكرنا منهما نسينا وارزقنا تلاوته آنا الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه ويتلوه حق تلاوته اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا عند ختمه من الفائزين اللهم اجعلنا عند ختمه من الفائزين ولثوابه حائزين اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين أمهم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأحزاننا وغمومنا وهمومنا ذهابا ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم ألبسنا به النعم وادفع به عنا الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع عنا به النقم واجعلنا عند الجزاء به من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فجغلته بالدنيا عن الدين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 ووفقنا جميعا للعمل الصالح الرشيد اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين ولأوامره ونواهيه خاضعين وعند ختمه من الفائزين ولثوابه من الحائزين ولك في جميع شهورنا ذاكرين ولك في جميع أمورنا راجين يا أرحم الراحمين اللهم ها نحن عبيدك وإماءك قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك اللهم فلا تطردنا من جنابك ولا تبعدنا عن بابك اللهم ها قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك اللهم فلا تضردنا من جنابك ولا تبعدنا عن بابك فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا خير الغافرين يقبلنا لنا في هذه الليلة أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين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 اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وعلف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبنا وإياهم الفتن والفواحش والآثام يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم اجعلنا في شهر رمضان من المقبولين ومن عتقائك من النار يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر وفاز منك بعظيم الأجر ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم عفو كريم تحب العفو فعفو عنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام اللهم اجبر كسرنا على فراق رمضان اللهم أعد علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية ورغد عيش والأمة الإسلامية ترفل في ثياب العز والنصر والتمكين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ادفع عنا والوباء والزنا والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن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 ونعوذ بك اللهم من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا رب الأرض والسماء اللهم أنت حق من ذكر وحق من عبد وأنصر من اغتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ندلك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأذنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت النواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مغضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت الخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرغوف الرحيم نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تعتق رقابنا من النار يا رب يا غفار اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا رب الأرض والسماوات اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير العلم وخير العمل وخير النجاح وخير الحياة, وخير الحياة وخير الممات اللهم ثبتنا وتقل موازيننا وارفع درجاتنا وتقبل صلواتنا ونسألك يا مولانا الدرجات العلا من الجنة يا ذا الجلال والإكرام ربنا أعننا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين إليك أواهين منيبين مخلصين مخلصين اللهم اقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسد ألسنتنا واسل السخائم صدورنا واهد قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من الصالحين يا أكرم الأكرمين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يا سابغ النعم ويا دافع النقم ويا كاشف الغمم فارج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وفك أسرانا وأسر المسلمين واقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرض المسلمين وخص منهم من صلى معنا في هذا الجامع يا أرحم الراحمين اللهم اشف من اوصانا بالدعاء اللهم اشف من اوصانا بالدعاء اللهم اشف من اوصانا بالدعاء اللهم انزل عليهم الدواء وارفع عنهم البلاء وادفع عنهم الداء يا رب الأرض والسماء اللهم عافية عاجلة تزيل بها الألم وتشفي بها السقم يا ذا الجود والنعم اللهم اجمع لهم بين الأجر والعافية اللهم اجمع لهم بين الأجر والعافية اللهم اجعل ما أصابهم تكفيرا لهم من السيئات ورفعة لهم في الدرجات وتعظيما لهم في الأجر والحسنات يا رب الأرض والسماوات اللهم أبطل سحر الساحرين اللهم أبطل سحرة الساحرين اللهم أبطل السحر بجميع أنواعه يا قوي يا متين اللهم أبطل سحر الساحرين وأذهب حسد الحاسدين اللهم أذهب حسد الحاسدين اللهم أذهب حسد الحاسدين اللهم قنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار يا رب يا غفار اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقي من خطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أنزل عليهم الضياء والنور والفسحة والسروف حتى يكونوا في قبورهم مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين يا رب السماوات والأراضين اللهم هون علينا الموت وسكرته والقبر وضمته والحشر وحشته، واجعلنا ممن أمنتهم يوم الفزع الأكبر يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا غياث المستغيثين يا ناصر المظلومين يا مجيب دعوة المضطرين اللهم انصر إخواننا المستضعفين المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصرهم في فلسطين والشيشان والعراق وكشمير وأفغانستان اللهم إن البلاء قد طال بإخواننا في سوريا اللهم إنه قد اشتد بهم الكرب وتفاقم عليهم الخطر ولا حول ولا قوة لهم إلا بك يا ذا الجلال والإكرام اللهم نصرا عزيزا مؤزرا عاجلا غير عاجل اللهم كلهم ولا تكن عليهم اللهم كلهم لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا وصاحبا ورفيقا اللهم إنهم خائفون منهم. اللهم إنهم مظلومون فانصرهم اللهم أحقن دماءهم اللهم أنزل السكينة والأمنة عليهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إن هذا الطاقية قد طغى وبغى وتجبر وأكثر في الأرض الفساد وأنت يا مولانا له بالمرصاد اللهم فخذه وجنوده أخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يستثمون من جذورهم ويبيد خضراءهم يا قوي يا عزيز اللهم صب عليه العذاب صبا صبا اللهم علينا فيه يوما أسودا اللهم أنزل عليه عذابك الشديد اللهم أنزل عليه عذابك الشديد يا قوي يا متين يا من لا يهزم جنده ولا يخلف وعده نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين اللهم كل إخوائنا في, في ليبيا وفي مصر وفي اليمن وفي كل مكان اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم اجمع شملهم ووحد صفوبهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق لات أمرنا لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم البر والتقوى وهيئ لهم البطانة الصالحة يا ذا الجلال والإكرام واجعل على أيديهم صلاح البلاد والعباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد اللهم وفق حكام المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم واجعلهم رحمة على رعاياهم اللهم ولي على المسلمين خيارهم واجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اكشف, اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة اللهم اعذ لهذه الأمة مجدا وعزا الجلال والإكرام اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء اللهم وفق إخواننا رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللهم وفقهم وسددهم وأثبهم واجههم عنا خير الجزاء على ما يقومون به من أعمال جليلة وأفعال نبيلة يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام اللهم عليك بمن عاداهم اللهم من عاداهم فعاده ومن آذاهم فآذه يا ذا الجلال والإكرام اللهم عليك بالعلمانيين والمنافقين والمستهزئين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين من اليهود والنصارى والملحدين والشيوعين يا قوي يا متين اللهم اهد شباب وشابات المسلمين اللهم اسلق فيهم طريق الحق والرشاد اللهم جنبنا وإياهم الفتن والمحن ما ظهر منا وما بطن اللهم وفقهم في دينهم ودنياهم اللهم اجعلهم لبنات صالحة في مجتمعاتهم اللهم ردهم إليك ردا جميلا اللهم حبب إليهم الإيمان وزينوا في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين يا أرحم الراحمين ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شبيته ولا سحرا إلا أبطلته ولا حسدا إلا أذهبته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا عدوا إلا خذلته ولا مسافرا إلا سلمته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ما سألناك فاعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت عنه آمالنا فبلغنا اللهم هذا دعاء ونسألك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان ولا حول ولا قوة لنا إلا بك يا رحمن اللهم فاجب دعانا واستجب نداءنا ولا تبرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور يا غفور يا شكور يا من يستحي أن يرد يدي عبديه صفراء اللهم لا تردنا خائبين ولا من بابك مطرودين ولا من رحمتك محرومين يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم على النبي المصطفى المختار وعلى آله الطيبين الأطهار وعلى الصحابة الأخيار من المواجرين والأنصار وعنا معهم ومن تبعهم بإحسان ما تعقب الليل والنهار سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان سمع الله لمن حمده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 الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان الله.